أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلفلام ميم أعسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخمنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نص من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله لأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا تبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم بكافرون ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يوم يوم القيامة يوم القيامه يوم ولقد يوم القيامه يوم القيامه يوم القيامه إلا القيامه عاما القيامه الطوفان وهم ظالمون فنجيناه يوم القيامه وجعلناها آية للعالمين القيامه إذ قال لقومه اعبدوا الله القيامه ذلكم غير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أو وتخلقون وتخرون إف إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فارجعوا عند الله الرزق واعبدوه وشكروه ليهتم وَإِن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين أولم يروا كيف يبدع الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون فما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين تفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأتوا من رحمتي. أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتنوه أو حزقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات وقال انما متخذون من دون الله أودان مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يتقرب بعضكم ببعض ثم يوم بعضكم ببعض ويعلن بعضهم وما لكم من نار وما لكم من وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إتحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لَتَأْتُونَ لتأتون مَا ما سبقكم بها من مِنَ من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتنا بعذاب الله إن كنت من قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي انه وأهله إلا إن مراته كانت من الغابرين ولما ان جاءت لوطا في ابيم وضاق بهم في ابيم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تقف ولا تحزن انا منجوك وأهلك إلا مراتك كانت من الغابرين إنا منذرون على هَذِهِ هذه القرية رجدا من السماء بما كانوا يفتقون ولقد ترثنا منها آية بين تلقهم يعقلون وإذا مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اللوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم ودين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبطرين وقابون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 قل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن البحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله نعلم ما تظنون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا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 ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل قُلْ اجل ان بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ من مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ ان يكون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 يوم يرشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين إِنَّ إن أرضي واتعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذاتقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي قرفا تجري من تحتها الأنار فِيهَا فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوفلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلقت سماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفدون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويخبر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها. الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهب ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البن إذا هم يشركون ليكروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّهُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَتْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِذْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَطِ نَمَّا جَاهَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَ وإن الله لمع المحسين